أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد وتر الله أن جاءه الأحمق وما يدركه إلا هو يذكر أو يذكر فتى فعذبته أما من افترى أن سره تصدى وما تلحى. كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مفرمة مرضوعة مظهرة بأيدي سغرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر نمت ذي لا يشرع ثم اماته فاحيى ثم الى شاء اشرف كل لما يرضى ما امر فاليوم يرضي الانسان الى طعامه ان قصدنا الماء اصباه ثم شققنا الارض جفاه فيها ونقلا وحزار قربا وباكهة وأكبر من المساعة لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الصارح يوم يفر المرض من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شهن يغنيش وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستدشرة فوجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة